بوك تو تشوتي ثلاثة وستون ثلاثة وستون بروشنو طرح الأسئلة اثنين طرح الأسئلة اثنان عمرك تا شو كاتي انا عندي هوايه انا عندي هوايه اعمل تنس كلي انا العب تنس انا العب تنس تنسের ময়দান يوجد ملعب تنس اين يوجد ملعب تنس هل عندك هواية؟ هل عندك هواية؟ أمي فوتبول كيلي أنا ألعب كرة القدم انا ألعب كرة القدم فوتبول مويدان كتحي أين يوجد ملعب كرة قدم؟ أين يوجد ملعب كرة القدم؟ أمر حتي ব্যথা করছে। ذراعي تؤلمني. ذراعي تؤلمني. আমার পায়ের পাতা এবং হাতেও ব্যথা করছে। قدمي ويدي تؤلمانني ايضا. قدمي ويدي أيضا. أين يوجد طبيب؟ أين يوجد طبيب؟ أمار أكتا غاري آجه عندي سيارة أمار أكتا موتور سايكل آجه عندي أيضا موتور عندي أيضا موتور سايكل غاري دار كورانور جايغا اين يوجد موقف سيارات اين يوجد موقف سيارات عندي سويتر عندي بول اوفر amar ekta jacket ebong ek jora jeans عندي ايضا جاكيت وبنطلون بنطال جينز عندي ايضا جاكيت وبنطلون جينز واشينج ماشين কোথায় معي صحن طبق معي صحن আমার কাছে একটা ছুরি কাটা এবং চামচ আছে নুন এবং গোলমরিচ কোথায়